كرامة والهبا يا مسلمونك والثب خق المغااف عزة بسلاح متأ شام الكرامة والإباء مسلمون توثّب خاض الوضع في عزة بسلاحه متهبة شام الكرامة والإباء مسلمون توثّب خاض الوضع في عزة بسلاحه متهبة لم يأت من المعاصي الشعيرة في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر ما جاء عن فلان عياه فجو الشريعة قد بدأ فجو الشريعة قد بدأ شاهد عياه فتحت في النار في النار الذى والكرا أليفوا حياة الدل فانتفضوك خالد والبرا في الشام آسد الشره هجر اللذائد والكرا أليفوا حياة الدل فانتفضوك خالد والبرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزر عنها إلا هارك ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإنك أيها المسلم إنك أيها المؤمن، إنك أيها الموحد، إذا قلبت نظرك يمينا وشمالا في هذه الأيام والشهور، ترى أن الأرض كل الأرض كثور، ترى أن الأرض كل الأرض تشتعل وتمور، فهنا ثورة. وهناك ثورة، هنا قتال، وهناك قتال، هنا جهاد، وهناك جهاد، فعلى المسلم أن يكون ملما بما جاء في فضل هذه العباد العظيمة، ألا وهي الجهاد، يكون ملما بما جاء في مكانتها وسُعدُلها. وأنها بزت سال العبادات وإن كان هناك أحد في هذا العالم يحتاج إلى مثل هذا الكلام المروي عن الله وعن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم فلا أخار إلا أنتم يا أهل الشام أنتم بأحوج الناس أو أحوج الناس سماع مثله هذا الكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يأتي من النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما جاء عن الصلاة وعن الجهاد ما ذلك؟ ذلك أن الصلاة هي عمود دين الفرد والجهاد هو عمود دين الأمة التي لا تقام لهذه الأمة إلا بالجهاد. ولقد صحح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود في سننه أن إذا عاد مريضا يقول اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا فذكر الصلاة وذكر الجهاد صلى الله عليه وآله وسلم بل لو تتبعنا الكتاب وتتبعنا نصوص السنة النبوية على صاحبنا أبطالي الصلاة وأتم التسليم لوجدنا أن النصوص الوالدة في فضل الجهاد ومكانة الجهاد وأحكام الجهاد والسير والغزو أكثر بكثير مما جاء في الصلاة وفي فضلها إن حينما تحصر الآيات والسور المدنية تجد أن نصف السور المدنية ونصف الآيات المدنية يتكلم عن الجهاد وعن فضله وعن القتال وعن فضله فنحن في هذا المقام إنما نذكر نتفا من هذه الفضائل فنقول الجهاد هو عبادة وليس فقط بل هو من أجل العبادات ومن أفضل القربات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى يدفيك في فضله ما رواه الإمام ابن عساة رحمه الله وصحاه الألبان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يعدل الجهاد. أن يساوي الجهاد سبيل الله. دلني على عمل. يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأملوا. رسول الله هو الذي أوتل جوامع الكلم، وهو الذي لا ينقق عن الهوى. إنه إلا وحب يوحى بأبيه وقبه صلى الله عليه وآله وسلم. دلني على عمل. يعد الجهاد. أي يساوي الجهاد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا اجده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يوحى اليه من الله جل في فضله يقول لا اجده. لا يجد من اعباده. والمحافظة عليها أفضل من الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقال له لُّلَّذِي على عمل لغد الجهاد يقول لا أجلُه يسأله مرة أخرى لا أجلُه فالك لا أجلُه هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك لا تصلي فلا تكتب وتصوم فلا تكبر فقال ومن نستطيع ذلك يا رسول الله كذا روى المخاري ومسلم عن أبي زعيم رضي الله عنه وارضا أن رجلا شاء للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس أفضل الناس جميعا هل هم هل هم المصلون هل هم المعتبرون قال صلى الله عليه وسلم مؤمنا يجاهد بنفسه وماله سؤال عن أفضل الناس قال مؤمنا يجاهد بنفسه وماله والجاهل كما أسلفنا ليس هو في مصاف سائر العبادات بل هو يفوق سائر العبادات كما جاء في حديث معاذ الجمل رضي الله عنه أرضاه الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه قال له صلى الله عليه وآله وسلم ألا أذلك على رأس الأمر وعموله وذروة سلامه قال صلى الله عليه وآله وسلم رأس الأمن الإسلام وعموله الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله الذرة ذروة السلام هي أعلى السلام لذلك قال بعض اهل العلم رحمه الله الجهاد هو سقف الاسلام. تعلمون جميعا ان الاسلام بني على خمس. هذه هي الدعائم. هذه هي الأركان. هذه الاركاد. ولكن سقف هذه الاركاد هو الجهاد في سبيل الله. كذلك ان الجهاد في سبيل الله كما لا يخافهم هو الطريق الوحيد لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. هو الطريق الوحيد للعسى والتمكين والسنة. هو الطريق الوحيد للظفر والنصر هو الطريق الوحيد لدفع الهوان لدفع المجال. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلهمهم حتى لا تكون فتنا. أي حتى لا يكون الشر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كذلك قال الله جل في لا إلا تنفرون يعزكم عذابا أليما قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله أي يسلط عليكم العلوم يعزكم عذابا أليما أي يسلم عليكم العدو فما تسلم لما لأن العرب كما تقول القتل أنفع للقتل القتل أنفع للقتل وإن قتل المجاهد فهو غير في الحياة كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فهو في الحياة في هذه الدنيا بالسعد وتكاليف وفظا وإن ماتا فهو في الحياة الأبدية تحت ضمن العرش كما جاء في صحيح مسلم إذن في الجهاد في سبيل الله الحياة لهذه الأمة. وفيه العز والتمكين لهذه الأمة. لذلك روى الإمام رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم عن ناب القطر ورضيتم للزرع وتركتم الجهاد سلق الله عليكم ذلها لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى الجهاد في سبيل الله. كذلك روالنا الرحمن رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وعطاه. الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه بأبيه وأمه يشرح واقع الناس المعاصر يقول تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فالروم الأمريكا يتداعون على المسلمين البلطانيون يتداعون الروس يتداعون الصينيون يتداعون الرافضة يتداعون تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا يا رسول الله أهو من قل نحن يومئذ يا رسول الله يعجب الصحابة الرؤون الله تبارك وتعالى عليهم أصحاب القامات العالية كيف يتسلط علينا أولئك الأندال أو بالقل نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم مثاء كمثاء الشين ولا ينسعد الله المهابة من صدور عجوبكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهه الموت هذا في روايه وفي روايه قال حب الدنيا وكراهية القتال. حب الدنيا وكراهية القتال. وكما قالت العرب. اذا عرف السبب اضل العجل بعد ذلك لا تعجب. من تسلم ذلك الامزام على العمالي من ابناء الاسلام. لماذا? لان الناس او اغلب الناس الا ما الله احب الدنيا. وكره ولقد ونفذ ما انتظرانه رحمه الله عن ابي ذكر الصديق رضي الله عنه وانه رواء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوه وفي رواية الا عمهم الله بالعذاب. اذا فالجهاد في سبيل الله هو الطريق الاوحد لنصرة هذا الدين. للتمكين من الدين. ثم لا تحسب ان في سبيل الله هو عبارة فقط عن الدماء وعن الاشلاق وعن التفتيل الى غير ذلك. بل هو سياحة هذه الامة. هو فيه الانس وفيه الراحة. ولا يعلن ذلك الا من تأشره. يقول الله سبحانه وتعالى الزالفون العابلون الحاملون السالفون. قال عضاء رحمه الله السالفون المجاهدون. فالجهاد هم السلاحة الحقيقية. لذلك جاعد ابي داود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انه قال سلاحة امتي الجهاد في سبيل الله. سياحة امتي الجهاد في سبيل الله. هكذا ها كبار الله وغيرهم وصححوا الأباني. كذلك جاء عن ابي مامة رضي الله عنه واضح. كما عند احمد انه قال فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد جهاد فانه بابا من اخواب الجنة به الهم والغم. اذا الجهاد كما انه طريق العز والتمكين. كذلك هو ارس للمؤمنين. تأهى مثل اهبة في كفاحه فان الامر جل عن التلاحي سالبس كومها وادود عنها. الاسنة والصفاحي. اتت عقنا وقد كبرت علينا. لآب الكفر تأكل من جناحي. لآب الكفر ما فتأت تؤلم. فمن الاشرار من شدة البطاحي. فاين الحر? اين الحر من ابناء? وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله حمدا حمدا. والشكر له ليس له عدا. والصلاة والسلام على منبه الاسلام. وعدّى الكفر هدّى وعلى آله وصحبه من حقّه الشريعة وأطار حتى حدّى أما بعد فلا يخباكم أيها المسلمون أيها الموحلون أن المجاهدين كسائر المسلمين كالمصلين كالحجاج كالمعتملين كما أن الحجاج كما أن الحجاج هل يبدو أو قد يخرج من بعضهم بعض الاخطاء وبعض الزلل وبعض الخطا والخلل كذلك المجاهدون قد يخرج من بعضهم بعض الزلل بعض الاخطاء كما انهم تجد في المعتذرين بعض الاخطاء كذلك تجد في المجاهدين كما انهم تجد في المصلين بعض الاخطاء كذلك تجد في المجاهدين بعض الاخطاء ولكن إذا بلغ الماء قل لم يحمل الخبر لم يحمل الخبر لذلك ذكر شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله الفرق بين موسى عليه السلام وبين يونس عليه السلام تجدون أن موسى عليه السلام ألقى الألواح وتجدون أن موسى عليه السلام أخذ بإحية أخيه وتجدون أن موسى عليه السلام فقع علم الملك إلى غير ذلك ومع ذلك لم نعاتبه ربه جل في لا لماذا؟ لأنه جاهد طابوط العصر آلذاك جاهد فرعون آلذاك فإنما الأمر مع موسى عليه السلام لما بدر منهما بدر حبسه ربه جل في غلاه في بطن الحوت. فاذا الذي يقتم روحه على راحه في جهاد الطلافين وفي جهاد الطلبة. اذا ارتكب بعض الاخطار اليسيرة تغفر له. لذلك هذا المعتصم الخليفة العفاسي المديد قال وخالف اهل السن والجماعة تقليله الاخير في مسألة القوم بخلق المرآن. فقال ان المرآن تخلوقا عياذ بالله. ثم لم يحتفي بذلك. بل سجن الامام احمد. امام اهل السن والجماعة. سجنه وليس فقط. بل وجلده بالسياق حتى نمشي عليه برارة. ومع ذلك لما استسرحت به تلك المرأة الهاشمية فقالت واب امتصمه قال لبيك يا اختار وسير لها الجوش وخرج بنفسه الى عمولية حتى حرفها عن فكرة ابيها. بعد ذلك قال ابو كما في ذلك السيفر اصدق انباء من الكتب حد بين الجن واللعبين. لما بلغ هذا الخبر الى امانيا للسنة والجماعة الى امام احمد قال لقد عفوت عنه. لقد عفوت عنه. مع انه هو هو من ضربه. هو هو الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها الله منها وعطوها لما يدها. اذا لا مرارة ولا مداهنة في تقبيق الحدود. اما في مالون ذلك فيغضو الضرص عن اهل الهيئات. وان لم يكن الجهاد هم من دول الهيئات. فلا اعلم في الدنيا من هم ذو الهيئات اقيل ذو الهيئات عشراتهم الا الحدود اللهم اغض العز الاسلام وعز المسلمين اللهم اغض العز الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر مجاهدينا في سبيلك في كل مكان تحت كل سماء فوقك اللهم ائتلف لهذه الامه امرا رشد يطاع يعز فيه من اطاعك ويذل فيه من عصاه. ويظلم فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك فاخذ دعوانا ان الحق لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين اللهم tähän on todella illan